ثَنَ الزَّلُ عَلَهِ مُمَلَ إِكَةُأََّ تَ خَافُ وَل تَتحذَنُ وَأَشِرُ تَنَ الذَر عَلَهِمُمَلَ إكَتَّ تَ خافُ وَأَرْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ وَأَرْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ نحن أولياؤكم في الحياة الجنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تشتهي فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نُزُلًا مِّن غَسَّاقٍ رَّحِيمٍ وَمَن أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن من دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قبلا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وعن لصالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ولا تكتب حسنه ولا سيئه ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة إذ فع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فاذا الذي بينك و بين عبا ودك انك انه وري حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما الذين صبروا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِنْ يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بالله كَمِ الشَّنْقَانِ نَغْم فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ, إنه وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ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 واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن عند ربك له فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون على الغر في